تعطيه. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قوله ليلا ان نذرت ايتان الشيطان كان في يوسف وإخوته ايات للسائل ابتعدوا الى يوسف واخوه احب الى ابي منا ونحن عشبه ان لما نال في سوف أطرحوه أرضاً يصل لكم وجه أبيكم وتقوموا من yeah ولظنه رمت به وعم بها لولا ولابوها نمت به فإن كان قميصه قد من دبر فكان من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر كان إنه من جاءوا واتت كل واحدة أصدر إليه منه وأكون من الجاعدين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العالم وجنادي الا نبعثكما بتاويلي طب لدي لفضيله <تصفيق> الدكتور فتأكل تاكل الطير من راسه بغي الامر الذي فيه تستفتيانا وتعمل الذي ظن انه مناجحا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 يوسف ايوسف الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يكلهم الناسبون عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات واخر يابسات لألي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصد.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 بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلم فَإِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حق. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك وخلوا بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمي فَلَنْتُمْ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمْ ما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لي ففي الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أَجْرَ المحسنين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 124. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم 125. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوهن قالوا سنراود عنه اباه وان لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قلبوا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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفلقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله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 وانا به ذعيب قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخي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 أنتم جاهلون قالوا أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا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 فَلَمَّا العير الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدْ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتُ فَنِّدُقُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ القديم فَلَمَّا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 وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني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 خاطر السماوات والارض انت وليه في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 119. أفأمنوا أن تأتيهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحين